وقال حدثني عن مالك عن ابي جعفر القاري ان عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما بوختيه عبد الله بن عياش اهدى بدنتين احداهما بوختيه فمش جاب هذه عندنا الان ما خلاص وخلاص يريد مالك ان جنس البدن عراب او بخات والبختية نوع من الإبل قليل جدا في الجزيرة وهو يقولون فيها طويلة الظهر أو ذات سنمين أو غير ذلك اذا الإبل عراب وغير عراب كما يجوز في البقر بصنفيه البقر والجاموس لو وجد في المملكة أو في الجزيرة جاموس وأهديت جاموسها بدلا من بقرة فلا مانع في ذلك كما أنه يهدى الغنم والمعذ كله من جنس الغنم ولكن الماعز شيء والشياه شيء آخر إذن يجوز أن يهدى من الإبل العراب والبخاتي لو وجدت بخاتي في الجزيرة يتكثر في خارج الجزيرة وهنا تقل فإن وجدت وجاء بها فلا مانع لأن الجنس واحد